الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلهية الدين أما بعد أيها الإخوة في السنوين فهذه الحلقة السادسة والخمسون من برنامج أحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على قوله تعالى وإذ سسقى لقومه فقل نذهب بعصاك الحجر فانفجرت نوه نسمة عشرة عينا قد علم كل أناس ما اشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ففي هذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى بني إسرائيل بهذه المعمة العظيمة التي يجريها على يد نبيهم نوسى صلى الله عليه وسلم فبينما كان نوسى وقومه محتاجين إلى الماء موسى لقومه فسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم، فأمرهم الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر، أن يضرب بعصاه الحجر، فضرب الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عين، حجر واحد نبع منه اثنتا عشرة عين على عدد أصحاب بني إسرائيل، فإن إنهم كانوا اثني عشر سلطاً. هذه هذه العيون توزعت فعلم كل اناس مشربهم هذا هؤلاء مشربهم هذه وهؤلاء مشربهم هذه وهؤلاء مشربهم هذه, وهؤلاء مشربهم هذه لالا يحصل التزاحم بينهم والتقاتل على الماء قال الله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين فأباح الله لهم انتنان منه وفضلا أن يأكلوا ويشربوا من رزق الله وأن يقيدوا هذه النعم بشكرها فلا يعثوا في العرض مفسدين وإفساد العرض ليس الإفساد الحسي الذي يكون بتدمير الديار وتخريب العبار والحروف ولكنه بالمعاصر كما قال كثير من السلف في قوله تعالى ولا تفسدوا في العرض بعد أسلاحها قال لا تفسدوها بالمعاصي ولا شك أن المعاصي سبب للدمار والفساد الحسي لقول الله تعالى وما أصابكم من نصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون في هذه الآية فوائد كثيرة، منها افتقار الخلق إلى الله، ولو كانوا أعلى أصناف الخلق، وهم الرسل، ولهذا تسقى منسابة قومه، وتسقى أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لقومه حين دخل رجل يوم جمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله حلفت الأموال وانقطعت السبل فدعو الله يغفرنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم وقال اللهم أغثنا ثلاث مرات قال أنا سبو مالك وهو راوي الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار وسلع جبل صغير في المدينة تخرج من نحو السحاب قال فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس والترس شيء نتقي المقاتل هنا قتال يتقي به السهام حتى لا تصيبه وهو شيء مشبه بالطشت. يقول فلما توصل السماء انتشرت وتوسعت ورعدت وبرقت وأنطرت فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. فبقي المطر أسبوعاً كاملا وصار في العودية. حتى سال الوادي قنات وهو وادي مشهور في المدينة حتى الآن سال شهرا كاملا وفي الجنة الثانية دخل رجل أي الرجل الأول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فدعوا الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا ولم نقول اللهم أمسكها عنا كما طلب الرجل لأن إنساك المطر ليس من مصلحة الإنسان ولكن من مصلحته أن ينزل المطر على وجه لا ضرر فقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير إلى النواحي بيضه عليه الصلاة والسلام فيتنايز السحاب حيث أشار النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الناس ينفونه في الشمس ففي هذه القصة وفي قصة موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تدين على أن الخلق مفتقنون إلى الله مهما بلعت منزلتهم عند الله عز وجل فإن موسى قال الله عنه وكان عند الله وجيه ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وجاهة عند ربه ومع ذلك كل منهم مفتقر إلى الله يسأله ويلجأ إليه ويتضرع إليه فإذا كان هذا مقام الأنبياء عليه الصلاة والسلام فما بالك بمقام من دونهم؟ ويتبرع على هذه على هذه الفائدة أنه وجب على الإنسان إذا أصابه الضر أن لا يرجع إلا إلى الله عز وجل لا يرجع إلى فلان وفلان من الأحياء أولمات فيدعوهم ويستعيثهم ويسألهم كشف الضر فإن دعوة غير الله عز وجل شرك شرك أكبر مخرج عن الملة قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويفكّف السوء ويجعلكم كل فاعل إلههم مع الله إله ليس هناك إله مع الله يست... يستطيع هذا ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان ما حصل من عصا موسى من الآيات حيث ضرب به بالحجر فانتجر فانتجر عونا وهذا العصا حصل فيه ثلاثة آيات عظيمة أحد الآيات أنه إذا ألقاه صار حيز تسعى والآية الثانية أنه ضرب به هذا الحجر فانفجر عيونا والآية الثالثة أنه ضرب به البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم ومن فوائد هذه الآية ديانوا عظم قدر الله عز وجل حيث تفجر من هذا الحجر الذي ضرب ضربه نساء بالعصا تفجر منه اثناعشر عين والناس ينظرون بهذا تبين على كمال قدر الله وأنه عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون قال أهل العلم وما من آية من لنبي إلا كان لنبي صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم منها إما على يد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو على يد أتباعه الذين صدقوا في اتباعه قالوا وهذا الماء الذي تفجر من الحجر لمنسى صلى الله عليه وسلم حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم منه فإن الناس في رزوة الحديية أصابهم عطش وقلة ماء فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بين إيديه ركوة بناء من زل الصغير فقالوا يا رسول الله عطشنا، يعني وشكوا إليه قلة الماء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الركوة وجعلت هذه الركوة تفور كأمثال العيون فارتوا الناس كلهم بإبلهم ورجلهم وكانوا ألفا وأربع مئة أو قريبا من ذلك فخروج هذا الماء ونبوح هذا الماء وفوران هذا الماء من هذه الرقوة أعظم من خروجه من الحجر لأن الحجر جرت العادة أن تتفجر منه العيوم كما قال الله تعالى وأنه من حجارة لما يتفجر منه أنهار أما الركوة فلم تجري العادة بأن تتفجر العيوم منها ولكن الله تعالى على كل شيء قدير إنما أنره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال الله تبارك وتعالى وما كان الله ليزدهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين بآياته العارفين بأسرار حكمه إنه جواب كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله